قل هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُل لَّمَّا تَشَاءُ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْثُ إِن كنتم صَادِقِينَ Kul inna al-ilmu inna kul limma alim Altyazı He <gülüyor> He <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olur! قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ أَوْ صدق الله العظيم